بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في في فصل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة من حيث, من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ولا أن يخص من القرآن شيئا دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله بارك الله فيك هذا الموضع من كلام المصنف والتطبيقات التي سيذكرها هنا يمكن أن يستعملها طالب العلم في شرح قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا يوم يومئذ كما قال الإمام مالك يعهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع أن يكون دينا بعد ذلك ويمكن أيضا أن يستعمل هذه التطبيقات وهي كثيرة كما سيذكرها المصنف في بيان الفرق بين الاجتهاد المعتبر والاجتهاد غير المعتبر فإن طالب العلم الواجب عليه الوقوف مع النصوص الشرعية يقف حيث أوقفته النصوص الشرعية ويكون اجتهاده موافقا لها وهذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا كما ستلاحظون في باب العبادات والأصل في العبادات كما ذكر أهل العلم التوقيف ومعنى التوقيف أن الاجتهاد لا يجري فيها لأنها مبنية على التعبد وهل نقول لا لا تعرف عللها وحكمها أم نقول أن كثيرا من العلل لا تظهر لنا أي العبارتين أصح؟ نقول إن كثيرا من العلل القدلات قد تخفى علينا لكن لا يعني أنها ليس لها علل وحكم العبادات كسائر أحكام الشريعة لها علل وحكم ومقاصد أرادنا الله عز وجل أنزلها الله عز وجل وأراد منا تحقيقها وهي تحصل للإنسان إذا عمل بها والتزم بها وقد يدرك بعض الحكم وقد لا يدرك فأجرى الشارع الحكيم هذه العبادات على التعبد وكلف المكلفين بالالتزام بها ولذلك الأصل عند أهل العلم هنا إذا قالوا العبادات قالوا الأصل فيها ألا يجري فيها الأصل فيها التوقيف الأصل فيها التوقيف وعلى طالب العلم أن يحفظ مثل هذه القواعد حتى ينتفع بها حتى ينتفع بها وعلى هذا الأصل فإن الاجتهاد لا يجري فيها يعني لاء الإنسان مثلاً في يجتهد اجتهادا أن يظن أنه يتتبع به المصلحة فيخالف مقتضى النصوص الشرعية والاجتهاد كما سيأتي معكم انقسم قسم إلى نوعين اجتهاد معتبر واجتهاد غير معتبر ما هو تعريف الاجتهاد؟ مم. ما هو تعريف الاجتهاد؟ ايبا اين؟ بدل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية فهذا الاستنباط يقوم به المجتهد استنباط يقوم به المجتهد وما شرط صحة الاستنباط أو شرط صحة الاجتهاد ما شرط صحة الاجتهاد أن يكون مبني على مستند أن يكون مبنيا على مستند شرعي يكون مبنيا على مستند شرعي هذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا كلها ترجع إلى باب الواحد وهو العبادات وترجع إلى قصد الشارع فيها والتعبد بها والوقوف عند حدها فإذا طرأ على ذهن المكلف أن يزيد فيها أو ينقص أو أن يجتهد فيها فإنه سيقع في الابتداع الذي ذكره المصنب في أول هذا الباب نعم اقرأ بارك الله وخرج ابن والضاحن عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء وخرج أيضا وهو في العتبية من سماع بن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا أي نعم كان ممكن لهذا الذي أحدث أن يكتفي بما في السنة أحد ورد في الصحيح أنه يجوز المكلف أن يردد قل والله أحد في في الركعتين يقني يقرأ في الركعة الأولى قل والله أحد ثم يقرأ في الركعة الثانية قل والله أحد أما هذا خالف السنة وجعل يرددها في ركعة واحدة إيه نعم ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة ولأجل ذلك لم يأت مثله عن السلف وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح وهو صحيح فتعمله في الشره في حديث أبي سعيد الخدري أن قل والله أحد أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن لكن لا يعني أنها إذا عدل ثلث القرآن أن الإنسان يخالف بها ما ورد في السنة ما معنى سد الذريعة هنا قال أم حمل عند ابن رشد رشد من علماء المالكية ما معنى سد الذريعة هنا ما معنى سد الذريعة أي نعم أن يفهم الناس أن يفهم الناس منها أن لذلك مشروع وأن ذلك من عن النبي عليه الصلاة والسلام الذريعة إلى الشيء والموصل إليه الذريعة إلى الشيء هو الموصل إليه فهنا تكراره لهذا العمل تكراره لهذا العمل يوصل إلى مفسده وهي أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع فسدة هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى مفسدها نعم. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه الإمام مالك رحمه الله كان من أشد العلماء على تنفير من البدع فأنتم الآن إذا قرأتم التنفير بالبدع تقرأونه في أي الكتب؟ المالكية. أكثر ما تقرؤونه في كتب المالكية في كتب العقيدة عقيدة عند السلف في الكتب تقرؤون فيه أبواب كثيرة ومثل هذا الكتاب يعتبر في العقيدة لكن هذه النقلات عن مالك وابن رشد من علماء المالكية من أين تنقل عنهم؟ تنقل في كتب الفقه لأنهم كانوا ينقلون السماعات عن الإمام مالك ينقلون هذه مثل كتب العتبية والمستخرجة الكتب المالكية والمدونة فينقلون كلام الإمام مالك ينقلونه سماعاً عنه ينقلونه سماعاً تلامذته ينقلونه عنه بالСماع <تصفيق> ثم يجمعونه ويدولونه في كتب الفقه وكان رحمه الله من أشد العلماء في التحذير من البدع محافظة على ثبات الأحكام الشرعية محافظة على ثبات الأحكام الشرعية فهذا كله موجود في كتب المالكية كتب الأول عند المالكية مثل المدونة وإلا فإن الإمام مالك لم يكتب الله أي كتب المالك اللي كتبها بيده ونقلت عنه الموطأ وهو كتابه حديث وفيه فقه وهو كتاب حديث وفيه فقه لأنه يقول في الكتاب وعرى كذا يذكر مذهبه ويذكر النقل ما ورد في النقل من الحديث وهو كتاب فقه وحديث وإن كان أكثره حديث لكن المنقول عنه بالسماع هو ما وضع في الكتب الأولى التي تعتبر مصادر الفقه عند المالكية إيه نعم ومن ذلك قراءة القرآن بهية الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام شوف لاحظ هذه الأمثلة كلها في أبواب العبادات والأمر الثاني أنها في أصل الباب عند المصنف ما أصل الباب عند المصنف هنا عند الشاطبي أحسن البدع الاضافية. الإضافية ما معنى البدع الإضافية؟ <تصفيق> <تصفيق> الأصل أنه مشروع العمل يكون مشروعا ثم يدخل عليه المكلفون أو يدخل عليه المجتهد برأيه بناء على اجتهاد غير صحيح ويظنه صحيحاً يدخل على الشريعة ما ليس منها بأن اجتماع الناس على قراءة القرآن مشروع أو اجتماع الناس على العلم مشروع لكن الصورة المذكورة هنا أنهم يجتمعون في عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبهاً بأهل عرفة فصار اجتماع الناس في أمصار الإسلامي في مساجدهم في كل الأمصار اجتماعهم بعد العصر تشبههم بأهل عرفة هل هذا ورد في نص هذا ما ورد في نص من كتاب ولا سنة وأصل الذكر والاجتماع عليه مشروع أو ليس مشروع مشروع والذي أحدثوه في هذه الصورة ليس بمشروع لأنه يؤدي يؤدي إلى زيادة في الشرع وهو ذريعة إلى التشريع بغير مستند وأيضاً ذريعة إلى النقل عن الشارع ما لم يرد عنه هذا فيه افتراء على الشرع لأن الناس إذا, رأوا الناس إذا رأوا بعضهم بعض يجتمعون في مثل هذا الوقت في المساجد ويقرؤون القرآن ويدعون ماذا يقولون؟ يقولون هذا جاء عن الشريعة أو صنعه الناس من عند أنفسهم إذا تكاثر عليه الناس في الأمصار ماذا يقول العوام، يقول أن هذا جاء عن صاحب الشرع فيكون هذا كذب وافتراء على صاحب الشرع أو لا وهذا يرجع لكم على الأصول الأولى في هذا الكتاب التي كرر المصنف الكلام فيها وهي أن الابتداع مؤد أو من لازمه تكذيب الشرع والافتراء عليه ونسبة, ونسبة قول إليه لم يرد فيه هذا من المحظورات العظيمة والتشبه بأهل عرفه والاجتماع عشية عرفه في المساجد هذا وإن نقل عن بعض الفضلاء لكن لا أصل له والعبرة بالاجتهاد حتى يكون اجتهاد صحيحا لابد أن يكون له مستنة لابد أن يكون له مستند شرعي وهذا العمل ليس له مستند شرعي بل هو إضافة إضافة شيء للشرعي لم يرد فيه. المثال الثاني أيضا الأذان يوم الجمعة. فإن الأذان مشروع. ومقصد الشرعية الأذان ما هو؟ الإعلام. المقصد المقصد مقصد الشارع من الأذان الإعلام. والصورة التي كانت عاد النبي عليه الصلاة والسلام. أن مؤذنيه عليه الصلاة والسلام مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذنون على سطح المسجد لأن المقصود من الأذان الإعلام والإعلام لا يكون عندهم إلا بهذا أو أن يصعد إلى مكان مرتفع ولذلك سنة للمؤذن أن يكون حسن الصوت أن يكون صيتا وأن يؤذن من مكان عال لأن مقصود الأذان الإعلام فصورة الأذان التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين صورة تحقق هذا المقصد تحقق هذا المقصد الشرعي من الأذان كما ورد في حديث مالك بن الحويرف فيؤذن واحدا أو اثنان ويؤذنان من مكان عال ليسمع الناس الأذان فالأذان هو الإعلام فأذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون أي أعلمهم بهذا الخبر وأوقفهم كما في قصة يوسف فالأذان في أصل اللغة هو الإعلام وكان من صوره أيضا ما صلاه عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه جعل مؤذنا يؤذن بالسوق للناس في مكان عال حتى يعلمهم بالأذان يوم الجمعة حتى يعلمهم بالصلاة يوم الجمعة وهذا أيضا مشروع لأنه فيه معنى الإعلام فيما شرع له الأذان ثم جاءت صور أخرى يشتهد فيها يشتاهد فيها بعض الأولاء وسيذكر المصنف فمن هذه الصور؟ أنه يجعل من المؤذنين من يكون بين يديه في المسجد طبعا لم يكن عند الناس ميكرافونات مثل هذه لأنه إذا أذن في الميكرافون في داخل المسجد تحقق مقصد الأذان أو لم يتحقق تحقق مقصد الأذان وهو نقل الصوت إلى الناس عن طريق هذه الوسيلة لكن من قبل ليس عند الناس شيء من هذا فجعل هشام بن عبد الملك المؤذنين بين يديه في المسجد ليؤذنوا جعلهم بين يديه في المسجد فجعل الأذان يشبه الإقامة الذي يكون في المسجد إذا لم يكن في مغرخون ما الذي يكون في المسجد؟ الإقامة والأذان يكون الإقامة والأذان يكون خارج المسجد حتى يسمع الناس فجعل الأذان بين يديه وهل في ذلك فائدة؟ ليس في ذلك فائدة من حيث مقصود المقصود الشرعي بالنسبة للأذان والأمر الثاني أنه افتيات على الشرع أنه افتيات على الشرع ومثله لما قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد والذي ورد في الشرع ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع قدم الصلاة يوم العيد بل يخير الناس من شاء يجلس يجنس ومن شاء يذهب ثم يخطب فيهم بعد ذلك فغير هذه السنة فقدم الخطبة على الصلاة وجعل المؤذنين بين يديه وكل ذلك لا فائدة بل وزاد على ذلك كما نقل عنه أنه جعل لنفسه مؤذنا يؤذن في النوافل أو يؤذنوا في غيرها مثل العيدين لأنه إذا جاء لصلاة العيد تعلمون أن صلاة العيد ليس لهذا له ولا إقامة إذا جاء لصلاة العيد إذا جاء ليخطب قدم قدم الخطبة على الصلاة لما جعل له مؤذنين يؤذنون الناس بمجيئه وكل ذلك من الزيادات التي لم تشرع والمقصود أن المثال الذي سيذكره المصنف الآن سيذكر الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسيخرج فعل عثمان على طريقة الاجتهاد الشرعي وسيذكر اجتهاد هشام وسيبين أنه ليس في موضعه والسبب في ذلك أن اجتهاد هشام مخالفاً ليس له مستند شرعي ومخالف لمقصد الشارع اقرأ بارك الله فيك. ففي سماع ابن القاسم والسئلة عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة فقيل له أفيؤذن قدامه؟ قال لا واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة قال ابن رشدنا لذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدد المقصود هنا بين يدي الإمام أي في المسجد ما تتصور بين يعني قبل مجيئه أن يؤذن في المسجد والمسألة ليست في مثل هذا العصر يؤذن في الميكرافونات يؤذن في مسجد ليس فيه وسيلة لإبلاغ الناس ويؤذن في داخل المسجد يشبه الإقامة، هنا. قال وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر فإذا راعاه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا وأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعة فإذا فرغ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما طيب ما المقصود بالمشرفة هنا وأذنوا في المشرفة المكان العالي اللي يشرف على الناس أشبه سطح المسجد المكان العالي الذي يشرف على الناس نعم. فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه؟ أبقى ما كان الحال عليه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فكان المؤذن يؤذن في المشرفة أي في مكان عال ثم أمر من يؤذن في السوق وهو الذي قال هنا أذانا بالزوراء وذلك لإعلام الناس فهو زيادة تأكيد وإعلام وهذا وجه اجتهاد عثمان لأنه لم يغير شيئاً مما كان لعهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي صنعه في زيادة الإعلام يرجع إلى مقصود الأذان لأن مقصود الأذان هو هو الإعلام مقصود الأذان هو الإعلام إينام فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل الأذان الذي كان بالمرشفة بين يدي وأمرهم أن يؤذنوا صفا وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا هذه ثلاثة أمور خالف فيها هشام ما كان في عهد عثمان بن عفار رضي الله عنه وأنتم تعلمون أن الاجتهاد أو النقل وما يتبعه من الاجتهاد إذا اجتمع عليه الصحابة في وقت الخلفاء الراشدين أنه يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم السنة والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فالذي كان يصنع عثمان هنا أنه أبقى ما أبقى من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به ثم أنه كان من اجتهاده أنه زاد للإعلام في الأذان الذي هو بالزوراء وكل ذلك داخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فجاء هشام فأحدث ثلاث مخالفات في هذا من يعد الثلاثة المخالفات لذكرها المصنف الآن أحدث ثلاثة أمور تفضل. أولا نقل الأذان الذي بالسوق إلى سطح المسجد إلى المشرف والأمر الثاني أن نقل الذي كان على سطح المسجد بين يديه في داخل المسجد فأعيد مرة أخرى تصور أن داخل المسجد ليس في ميكرافونات فيؤذن لمن يؤذن للحاضرين والذي يشرع للحاضرين الذي يشرع أنتم إذا دخلتم المسجد الذي يشرع أن يؤذن لكم يؤذن يشرع الإعلام بالأذان ولا الإعلام بإيقام بإقامة الصلاة؟ يشرع بإقامة الصلاة هذه المخالفة الثانية أنه نقل الأذان الذي كان المشرفة بين يديه في المسجد في داخل المسجد. طيب والثالثة المخالفة الثالثة؟ أن جعل على الثلاثة يؤذنون بصوت واحد. صفا هذا معنى صفا أن الثلاثة يؤذنون بصوت واحد نين قال ابن رشد وهو بدعة قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده والسنة وذكر ابن حبيب ما كان ما كان فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكر ابن رشد وكأنه نقله من كتابه وذكر قصة هشام ثم قال والذي كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محب وكل بدعة ضلالة أي نعم هذا الحديث سبق معنا رجع الشيخان وهذه القاعدة كلية وكل بدعة ضلالة وشر الأمور ومحدثاتها ووجه الإحداث هنا في هذه المسألة التطبيقية قد اتضح لكم أحدث في ثلاثة أمور أحدث في مسألة الأذان ثلاثة أمور وهي داخلة أيضا في الدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة إنعم وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافقا لما نقله أرباب النقل الصحيح وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء فصار فصار, إذن, فصار إذن, إذن نقل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعه في ذلك المشروع ولهذا هذا المثال يصبح من البدع الإضافية عند المصنف لأن أصل الأذان مشروع والزيادات التي يحدثها هشام ثلاثة ثلاثة زيادات فيصبح هذا مثال للبدعة الإضافية والبدعة الإضافية المقصود بها كما سبق أن يكون أصل العمل مشروع ولكن المكلف أو المجتهد يزيد فيه أشياء بدون سرد شرعي فهو بدعة بالإضافة إلى أي شيء ما معنى البدعة الإضافية؟ هو بدعة بالإضافة إلى ما أضيف إليه لكن من حيث الأصل الأذان مشروع وبالنظر إلى الإضافات التي أحدثها هشام الإضافات الثلاثة هذه يصبح فعله بدعة هذا معنى البدعة الإضافية أي نعم فين قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه فالذي يقال هنا يقال مثله في آذان هشام بل هو أخف منه الآن نريد الشاطبي أن يبين الفرق بين ما صنعه عثمان في آذانه في الآذان الذي جعله بالزوراء السوق وبين ما صنعه هشام سيبين الفرق من حيث الاشتهاد الفقهي، وسيبين أن فعل عثمان في موضعه وأنه مبني على مستند وأن فعل هشام ليس في موضعه وليس مبنيا على مستند شرعي وسيذكر الفروق بين فعل عثمان وفعل هشام. طب. أيوة. ماذا الرابع؟ أي. بدون عدد الذي الذي في الزوراء هو الأذان الذي في السوق وجعله عثمان لإعلام الناس بالصلاة. هنا لإعلام الناس بمجيء الإمام. يقرأ الجواب فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم ما هي الكائنة الأخرى هنا؟ ما معنى كائنة أخرى؟ نازل. نازلة نازلة الناس كانوا قريبين من المسجد فكانوا يسمعون الأذانة احتاج عثمان ليسمع الناس الذين في السوق بالأذان اسمعهم الأذان فآقام أذاناً عندهم فهي مسألة جديدة تحتاج إلى اجتهاد واجتهاد الخلفاء هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد على حكم الشرع فيه وأيضاً هو مخرج على, على مستند شرعي كما سيبينه المصنن فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد وحيث كان مقصود الأذان الإعلام بإمكانه فهو باق كما كان فليس وضعه هنالك بمناف إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى يعني ممكن إنسان يقول لك أن الأذان على سطح المسجد تعبدي غير معقول المعنى والحكم إذا كان تعبديا هن ينقل إلى موضع آخر هل يجري فيه الاجتهاد لا يجري فيه الاجتهاد لكن ما جوابك إذا أخير لك أن الأذان على سطح المسجد تعبدي يعني معقول المعنى أو توقيفي يفرض أنه ما أذن على سطح المسجد كانت في منارة بين بين المسجد بينها وبين المسجد عشر, عشر أمتار فأذن فيها يجوز أن يودن أم لا فإذن هو معقول المعنى سواء أذن بجوار المسجد أو حوله بعشرة أمتار أو جعل الأذان بعيدا عنه فإن هذا كله معقول المعنى فهنا أثبت الاجتهاد عثمان هذه الأمور الثلاثة أولا أنه كائنة أخرى جديدة تحتاج لإعلام الناس بالأذان والأمر الثاني أن بقاء الأذان في سطح المسجد ليس من الأمور التعبدية التي لا يعقل المعنى فيها إضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد نعم. فهو الملائم من أقسام المناسب بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام الآن سينتقل إلى تفسير فعلا إشاء وأول ما سيذكره يقول أنه أفسد مقصود الأذان مقصود الأذان ما هو ونقل الأذان بين يديه يفسد مقصود الأذان من أصله يعني أشبه العبث أشبه العبث وهذا الفرق بينه وبين اجتهاد عثمان رضي الله عنه نعم. بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام فإنه قد أخرج بذلك أولاً عن أصله من الإعلام إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة وأذان جمع الصلاتين موقوف على محله ثم أذانهم على صوت واحد زيادةٌ في الكيفية فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحدهما على الآخر هذا التفريق بين فعل عثمان رضي الله عنه وبين فعل هشام أي نعم. ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك أراد أن يؤذن الناس بالأذان بمجيء الإمام ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. كم مخالف هذه؟ مم. كم مخالفة في فعلي هذا؟ ثلاث. الأولى أنه جعل للعيدين صلاة العيدين أذان وليس لهذا هذا. مم. والثاني أنو قدم الخطبة قبل الصلاة. مخالفه للنص الثالث جعل إقامة بعدما من الخطوة يؤذن الناس بالصلاة فيأمروا بالإقامة ثلاث مخالفات هذه من واحد فلو ترك لغيره أن يصنع ما صنع كم يصير في العالم من بدع شفت كيف تنتشر البدع كل واحد يخترع ويسمي فعله اجتهاد يخترع في كل عبادة بدعا من عنده هذه ثلاثة مخالفات أحدثها هشام في صلاة العيد وغيره يأتي مثلا ويحدث مخالفتين في صلاة أخرى وغيره يحدث ثلاثا وغيره يحدث خمسا وآخر يحدث واحدة وهكذا وهذا هو الذي جعل البدع تنتشر في الأمة والناس إذا اجتمعوا في مثل هذه المجامع ورأوا هذا ورأوا الناس أو العلماء ساكتون عن ذلك ماذا يقولون؟ يقولوا هذا من الشرع وليس من الشرع هذا من الشرع العادة التي الأمور التي تظهر في المساجد وفي مجامع الناس في عباداتهم تنسب الشرع ولا تنسب الشرع تنسب الشريعة ومعنى هذا أنه يدخل الناس في التشريع من دون الله وينسبون إلى الشريعة ما ليس منها ومن هنا يفسد العلم عند الناس فلا يميزون بين سنة ولا بدعة هنا قال ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأيا إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاجتهاد عند العلماء ينقسم إلى قسمين اجتهاد معتبر وهو ما له مستند شرعي واجتهاد غير معتبر وهو ما ليس له مستند شرعي الاجتهاد المعتبر له مستنة شرعي له مستند شرعي إما يدل عليه نص من كتابه وسنة أو يدل عليه قياس صحيح وشرطه أن يكون في موضعه شرط الاجتهاد أن يكون في موضعه فلو أن الإنسان بنى اجتهاده على قياس لكن القياس يخالف النص ماذا نقول في هذا القياس ماذا يسمي العلماء أو قياس فاسد فاسد الاعتبار لمخالفته النص ولو أن مجتهد مثلا أو عالم تبين له مصلحة من المصالح فعمل بها ثم تبين أن هذه المصلحة تخالف النص الصحيح ماذا نقول في هذا الاجتهاد لأن هذا الاجتهاد فاسد فهذا وإن كان هشام رأى هذا الاجتهاد لكن اجتهاده فاسد لأنه مخالف للنص إيه نعم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 وقيل الزياد وأن ابن الزبير فعله آخر إمارته والناس على خلاف هذا النقل ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضي الله عنه فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه ثم الإقامة للإعلام بالصلاة إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة فصار ذلك أمراً لابد منه كأذان الزوراء والجواب متجر. أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس ببعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعد لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة من يبين هذا؟ هذه مسألة نظيرها قد سبق معكم من يستطيع يبينها؟ أحسن تبارك الله الآن السبب اللي اعتذر به هشام أنه يريد أن يعلم الناس بمجيئه أنه ناسا في آخر الصفوف من كثرة الزحام لا يرونه هذا السبب كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما كان موجود كان موجود وأيضا كان موجود في عهد الخلفاء الأربعة هؤلاء كان موجودا فلا يجوز له أن يعتذر بمثل هذا السبب لأن مقصود الشارع أن لا يكون في صلاة العيدين أذان ولا إقامة وكذلك ما كان في حكمها في حكمهما والإمام إذا لم يروه الناس قبل الخطبة بدقيقتين يرونه بعد إيش إذا استأنف الخطبة إذا بدأ فيها هذا الاعتراض في غير محله وليس بالضرورة أن, يرا أن, أن يراه الناس قبل ما يبدأ في الخطبة والشارع لما خص العيدين بلا أذان ولا إقامة الشارع الحكيم يعلم أن الناس يكثرون ويزدحمون وقد لا يرون الإمام اللي لا شرع في الخطبة وبعضهم قد لا يراه إذا كان من كثرة الزحام فلا ضير في ذلك أي نعم وأيضا في إحداث الأذان والإقامة بناء على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة ومن بنى على المحدث محدث أي أيضا هذا فرق آخر وهو أن أصلاً فعل عثمان مبني فعل عفون فعل هشام مبني على أصل فاسد وهو أنه قدم الخطبة على الصلاة هنا ولأنه لم يشرع في النوافل آذان ولا إقامة على حال ف... فهمنا من الشرع التفريقة بين النفل والفرد ولأنه لما لم أعلم مم. ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة ولا إقامة على ولا إقامة على حال فهمنا من الشرع التفريق بين النفل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها فكأن إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا يعني معارض للنص من كل وجه ليس له محل في الاجتهاد لأن إذا جاء واحد قال أنا أريد أن أن ندعو إلى النوافل قلنا أصلا مقصود الشرع التفريق بين النوافل والفرائض فلماذا تخالف مقصود الشرع في هذا؟ أي نعم وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر والأنفرة في هذا المعنى كثيرا ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تقفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقات مخصوصة غير ما وقته الشرع فيها فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا الناس يظنون أن طلبة العلم أو الاتجاه السلفي المتشدد مع الصوفية لكن هذا كلام العلماء فيه من ستمائة سنة أو أكثر يحدثون أشياء لم يأذن الشارع بها وأشياء ليس لها معنى لذلك سيأتي كلام المصنف يقول تضيع الأعمار في مثل هذا لا فائدة فيه من حيث من حيث تتبع مثل هذه البدع والخرافات التي يذكرونها إينا؟ وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها على مقاصد شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحضوة ورفع المنزلة بل ليقتلوا بها إن شاء أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم يعني يشير إلى عمل السحرة والعرافين والكهنة فإنهم بزعمهم يستعملون الحروف المقطعة أو يستعملون بعض الأحرف ويحاولون أن يلبسوا على الناس لأنهم يصنعون أموراً مشروعة وهذا من البدع المحدثات والبدع كما سبق معكم أنواع منها ما يصل يصيل حد الشرك ويزعمون أن هذا علم علمهم الله إياه أن هذا علم علمهم الله إياه ويجعلون لأنفسهم طرائق في التصريف بالأذكار والدعوات قال ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحضوة ورفعة المنزلة ويظن العوام أنه عنده شيء مخصوص وأنه عنده كما يسمونه علم لدني يتقربون إليه ويجعلونه سيدا بمعنى أنه عنده لأنه من, من, من إطلاقات السيد أن يكون أن يعتقد العوام فيه أنه أن فيه سر أن فيه سر وضعه الله فيه وخصه بذلك من دون الناس ونحو ذلك فكل ذلك من البدع المحدثات التي يتحصلون بها على الدنيا على الرفعة وعلى القضوظ دنيوية أي نعم فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين مطهرة لمن تمطهرة تم... لمن تمسك بها عن أوضاع اتباع الهوى إذ كل متدين بها عارف بمقصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الوهية، فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى، وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه لكنه على وجه كلي مفيد وبالله التوفيق، وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعة، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذى حذوه أو قاربه فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول هذه علوم يرجع عليها السحرة والكهنة يسمونها علم الحروف يتعلمونها من كتب خاصة ويرجع ترجع أصل هذه العلوم إلى نوع من الفلسفة ويدعون بها لإطلاع على علم الغيب يعني مارسون بها الشركة الأكبر يطلعون ويدعون بها لإطلاع على علم الغيب وهذا الكتاب البوني هذا هذا كتب من كتب السحر المنتجر في العالم الإسلامي بحيث يتخذوا السحر والكفان وغيرهم ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو أصل السحر الذي تعلمه الكهان والسحرة من أول الزمان وما زال باقيا في الناس ليبتليهم الله عز وجل فتنة من الله سبحانه وتعالى هذا المقصود بنا بعلم الحروف والبوني هذا وأظن كتابه اسمه شمس المعارف من كتبه من الشورى شمس المعارف ويبنونه على علم الحروف والنجوم والتنجيم وكل ذلك كما هو معلوم من أسباب الشرك والعياذ بالله نعم فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطة طاليس فردوها إلى أوضاع الحروف وجعلوها هي الحاكمة في العالم وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحر الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا أي نعم ف... ولذلك يستعملون هؤلاء لمن يطيعهم يأمرون بتسجيل مولده متى ولد وبأي نجم ارتبط بأي كوكب يربطونه بعلم التنجيم وغيره ثم يزعمون أنهم ينفعونه ويضرونه يجلبون له الأرزاق والوظائف والرئاسات وغير ذلك يزعمون له الضر والنفع ويصدقون فإذا صدقهم في ذلك كان مشركا مثلهم اينا فحكموا العقول والطبايع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع يعني أعرضوا عن إلههم وربهم عن الله عز وجل هنا. وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة من تحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم أنفعاً كان أم ضرّاً وخيرا كان أم شرّاً ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء أو حصل أو, أو حصل نوع من كرامات الأولياء كلا ليس طريق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء ليس نت... طريق ذلك من مرادهم إيه نعم يعني لا تعتبر هذه من كلام الأولياء لأن كلام الأولياء هي نوع مما يرزق الله عز وجل به أولياءه أهل الإيمان وليس في ذلك مخالفة للشرع لكن هذا الذي يفعلونه كله مخالف للشريعة ففرق بين هذا وبين هذا نعم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء فإن قلت فلم يحصلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عنده يظهر عندها ما يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المصابب على المعين عند الإصابة وعلى المسحور عند عمل السحر بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد يعني تعلق هذه الأمور مثل هذه الأسباب لا يعني أنها مشروعه فإن القتل يقع عند تحقق سببه القتل ظلما يقع عند تحقق سببه لكن الناس منهيون عن هذه السبب منهيون عن تعاطي الأسباب المؤدية إلى القتل ظلما فلا يجزون أن ينتهكوا حرمات بعضهم بعضاً وينجعل الله عز وجل مثل هذه الأسباب سببا في القتل لكن هاهم عنها وكذلك ما يقع من الضر المادي بالنسبة لبعضهم بعض في الأمور المادية المعروفة فإن الله جعل أسباباً لذلك لكن نهاهم عن أن يقترفوها وتوعدهم بالعذاب إنهم ظلموا وجاروا وكذلك في مثل هذه الأمور مثلا تأثر المعين الذي تصيبه العين تأثره بذلك أو تأثر مثلا المسحور بالسحر يقع ذلك بهذه الأسباب لكن الله عز وجل نهى الناس عن تعاطيها نهاهم عن تعاطيها وجعل هذا من المحرمات وكما في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وجعله من الشرك الذي نهى الله عنه فنهى الساحر عن تعاطي السحر ونهى الإنسان أن يذهب إليه فنهاهم الله عز وجل وحذرهم مما يضرهم فإذا انتهوا كانوا متقين لله عز وجل وإذا لم ينتهوا تعرضوا لعذاب الله عز وجل هذا من الفتنة قال ولذلك قال الله عز وجل وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فأسباب الصلاح موجودة في الأرض وهي مخلوقة لله خلقها الله عز وجل وأسباب الفتنة والابتلاء أيضا خلقها الله في الأرض ليعلم الله عز وجل من يعبده بالغيب من يتقيه ويتبع شريعته ويكف نفسه عن المحرمات ويقوم بعبادة الله ويكف نفسه عن الشرك والباطل والظلم ولولا ذلك لما وقع الابتلاء في الدنيا لو لم يكن في الدنيا سبب من أسباب الفتنة والابتلاء، لما خص الناس بالابتلاء، الابتلاة فإنما خلق الله الموت والحياة لأي شيء ليبلونا أينا أحسن عملاء فهذا الذي خلقه الله عز وجل من الأسباب المودية إلى الخير والصلاح وتعمير الأرض وكذلك ما خلقه الله عز وجل من الأسباب المودية إلى الفتنة والابتلاء وتدمير الأرض والإفساد فيها وهيلامك الحرط و هذه أسباب خلقها الله عز وجل ومثل ذلك ما ذكره المصنفون لينظر الله عز وجل وليبتلي أهل الأرض لينظر كيف تعملون لينظر من يسعى في إقامة الأسباب الصالحة لتعمير الأرض وهداية الخلق ولينظر من يسعى من عباده في أسباب الفتنة والفساد وإفساد الحرط والنسل ليعلم الله هؤلاء وليعلم هؤلاء وليجزي هؤلاء بما وعدهم من جنة العرض والسموات والأرض وليعذب أولئك بما اخترفوه من الظلم والعدوان وكون هذه الأسباب تؤثر إنما تؤثر بخلق الله سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل الناس عن تعاطي أسباب الظلم والكفر والشرك والكهانة والعرافة والفساد في الأرض وأمرهم بتعاطي أسباب الخير والفلاح والهجاب هنا وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه، والحاصل أن من المناسب أن نذكر شيئا مما يتعلق مع هذا الحديث، فأنت بحسب ظنك بالله، أنا أحسنت الظن، تولاك الله ونصرك وأيدهك، ويناسأت الظن بربك، وقع عليك والعذب الله من الخزي. وسبب وهذا عقوبة لبني آدم لأنه أساء الظن بالله مثاله بما يناسب الموضع الذي يتكلم عن المصنف كما ورد في سورة الجن إنه كان رجال من الجن يعودون إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا يطلع هؤلاء على الوادي على وادي من الوديان في سفرهم ثم يقولون يا أهل هذا الوادي لا تؤذونا هؤلاء حسن الظن بالله أو أساءوا الظن بالله وجه تحسين الظن بالله هنا أو علامة تحسين الظن بالله أن يقولون الله خالقنا وخالقهم خلق الإنس وخلق الجل والله الذي يتولانا ويتولاه والله الذي يحفظنا من كل مكروه هذا من حسان الظن بالله فلو صنعوا ذلك هل يؤذون فلو أحسنوا الظن بالله عز وجل كما ورد في الحديث لكان ظنهم عليهم خيرا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الظن المقابل منهم بسوء أعمالهم ما هو أنهم ظنوا أن الجن سلطة عليهم وأن الله سيضيعهم وأن الله ول هؤلاء عليهم حتى يؤذوهم هذا ظن حسن ولا سيء هذا ظن سيء فلما كان ظنهم سيئا بالله كان الجزاء من جنسه من جنس العمل فصلت الله عليهم الجن تؤذيهم وتتحكم فيهم وتتلعب بهم فزادوهم رهقا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أن يستعدون بهم يقول نعوذ بك يا كبير هذا الوادي من الأذى يستعدون بهم من دون الله وكان الأولى بهم يقولون نعوذ بالله من هؤلاء فلما ساء ظنهم بالله فإن الله عز وجل عاقبهم بسوء ظنهم عقوبة لهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبا وقس على هذا الموضع كثير مما يقع فيه من الناس الآن من القلق والكآبة والأمراض النفسية تجد أكثرها سببها سوء الظن بالله وقد يتلمس الشفاء عند غير الله ويكون تكون العقوبة من جنس من جنس العمل أن الله عز وجل يدعه على تلك الأسباب التي لا تغني ولا تسمن من جوع وهي أسباب محرمة يتخذون الأسباب المحرمة في الشفاء فيوكلهم الله لها يوكلهم الله عليها ويعاقبهم بذلك بسبب أفعالهم فهذا الحديث أصل عظيم ينبغي المؤمن أن يتعلق دائما بالله وأن يكون حسن الظن بالله ولهذا نظائر في مسائل كثيرة ليس في هذا الباب حتى في أمور الرزق حتى في الأمور المادية وفي سائر الأمور في طلب المصالح الدنيوية والأخروية وسواء كان يتعلق بالأمور الكبيرة أو الصغيرة كثير من الناس لقوة قلبه إذا ذهب إذا أصابته قلة يد وما عنده مال فإنك تجد قوي القلب شجاعا صابرا لو نظر الناس له لقالوا هذا من أغنى الناس وهو ليس عنده شيء فكان بذلك حسن الظن بربه فما هي إلا فترات فيبدله الله خيرا ويوسع عليه ومثال ذلك الصحابة رضو الله عليهم. فقد جاءت عليهم أيام ودهور يهاجرون في سبيل الله لا يجد الرجل ما يملأ به بطنه ويبقى على ذلك سنوات ويصبر ويحتسب كثير من الناس الآن لو يذهب منه أي شيء صح وأخبر الناس بشأنه وأصابه في ذلك من البؤس والشقاء وإظهار سوء الحال للناس وهذا من سوء الظن بالله عز وجل لأن الذي ابتلاك بمثل هذا إنما ابتلاك لحكمة ويؤخرك إلى خير شعرت لم تشعر ولذلك لما قويت قلوب الصحابة جاءتهم أزمنة أخرى كما ورد يقطعون الذهب بالفؤوس ويفتح الله عليهم كنز الأرض مع وعنهم كانوا في أيام تمر عليهم كثيرة بل شهور بل سنين قد يجد الإنسان قوتهم وقد لا يجد لكن كانوا محسنين الظن بالله ومن أحسن الله ومن أحسن الظن بالله فاليرجو خيرا في الدنيا والآخرة إيه والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات لكن تارة تكون ال... لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية وتارة تكون حقيقية. إيه نعم. نكتفي بهذا. تمام هذا الفصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هذا ما هي السنة في هجر الزوجة في المضجع وهل هناك مدة لا يتجاوزها الهجر هذا لا يحتاج إلى مدة آه آه محددة في كل صورة من الصور وإنما هو بحسب حاجتي وصلاح أمرها وطبعا مدة إذا نقله إلى الإلاء فمدة الإلاء معروفة تمتنع عن وطها إلاءا، لكن هو لا يمتنع عنهنا عن عن وطها إلاءا، وإنما يطجع معها في فراش واحد، ينامه يا على فراش واحد، لكن لا يقربها من باب تأديبها وحملها لكي تعود إلى ما كانت عليه، مثلا خ خرجت عنه بسبب ترك طاعته أو معصيته فيما لا يجوز لها أن تعصي معصيته في المعروف. فإنه له أن يؤدبها كما قال الله عز وجل وَاللَّاتِ تخافون نَلْفُوزَهُنْ فَعِضُوهُنَّ وَهُجُرُوهُنَّ في المضاجع وَضْرِبُوهُنْ فجعلها ثلاثة مراحل وقد يحتاج إلى الهجر في يوم يومين ثلاثة أربعة حسب الحالة التي أمامه ثم تعود إلى طاعته فلا يحتاج حينئذ إلى الهجر لم ينص العلماء على مدة معينة الهجر لكن بحسب ما يحتاج إليه بحسب ما يحتاج إليه واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إذا أطعته في المعروف وقامت بالحقوق التي عليه فإنه لا يجوز له أن يتعدى حدوده في الهجر نعم وإنما يهجر الهجر المشروع هذا وصل الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين